ونفي العباده عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان كما قال تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقال تعالى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري وغير ذلك من الايات وهذا قد وفت به شهادة أن لا اله الا الله لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما سلف معنى الإيمان بالله عز وجل وذلك ابتداء في بيان ما يتعلق بالركن الأول من أركان الإيمان وهو الإيمان بالله أتبعه بسؤال يتعلق بالله وهو السؤال عن توحيد فقال ما هو؟ توحيد الالهيه ويقال الالهيه والالوهيه فكلاهما مصدر واجاب عنه بقوله هو افراد الله عز وجل بجميع انواع العباده الظاهره والباطنه قولا وعملا ونفي العباده عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان وهذا الحد يرد عليه اجمالا دون تفصيل طوله فإن الطول مما يعيب الحدود كما ذكره السيوطي في تدريب الراوي فمن أراد أن يحد شيئا معرفا له فليحرص على الوجازة فيه لأن مقصود الحدود هو بيان الحقائق وتطويلها يمنع هذا البيان واما باعتبار التفصيل فان المصنف رحمه الله تعالى فسر افراد العباده بالظهور والبطون والقول والعمل ومثل هذا يستغنى باجماله عن تفصيله في الحد كما انه ذكر ما يلزم من الافراد فذكر مقابله وهو نفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى والحقيقة يكتفى ببيانها من حيث هي دون ذكر ما يلزم أو تتضمن والأولى كما تقدم هو أن توحيد الإلهية إفراد الله إيش ذكرنا ان حسنت هو افراد الله بافعال العباد المتقرب بها هو افراد الله بافعال العباد المتقرب بها لماذا قلنا افعال العباد المتقرب بها فهمت لأن لهم أفعالا لا يتقربون بها بل تقع قدرا كالأكل والشرب والنوم واليقظة وأشباه هذا فإذا قيل التوحيد الالهي هو إفراد الله بأفعال العباد اندرجت هذه الأفعال أو لا تندرج تندرج فإذا قيدناها وقلنا بأفعال العباد المتقرب بها خرج ذلك طيب إذا قيل إن قولكم في التعريف إفراد الله بأفعال العباد المتقرب بها يخرج به الاعتقاد والقول لأنكم قلتم بأفعال العباد واضح واضح الاعتراض ما الجواب أحمد كيف هو الاعتقاد ما تشمله؟ كيف تشمله؟ الجواب أن الفعل يطلق ويراد به الإيجاد أن الفعل يطلق ويراد به الإيجاد فعندما نقول هو إفراد الله بأفعال العباد يعني بما يوجدونه فيندل فيما يوجدونه الاعتقادات والأقوال والأعمال, والأعمال فيكون هذا لفظا جامعا لكل توجهاتهم ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الآية المصدقة لهذا المعنى الداله على ان توحيد الالوهيه هو افراد الله بالعباده فذكر قول الله عز وجل وقضى ربك الا تعبد الا اياه وهذا القضاء قضاء شرعي وغايته الامر فالمعنى امر الله سبحانه وتعالى الا تعبد الا اياه ثم اورد قوله تعالى واعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا وهو ظاهر في الامر بالتوحيد فان معنى قوله واعبدوا الله أي وحد الله ثم أتبعه بقوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني فذكر الأمر بالعبادة يبين أن المذكور قبله متضمن له فقوله تعالى لا إله إلا أنا متضمن إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة ولذلك أمر به ثم قال المصنف ورحمه الله تعالى وغير ذلك من الآيات وهذا قد وفت به شهاده ان لا اله الا الله يعني ان شهاده ان لا اله الا الله هي توحيد الله سبحانه وتعالى بالعباده فان معنى قوله لا اله الا الله اي لا معبود حق الا الله وهذا يقتضي ان تكون حركات العبد وسكناته وجميع توجهاته القلبيه والقوليه والعمليه كلها لله سبحانه وتعالى نعم السلام عليكم سؤال ما هو ضد توحيد الإلهية جواب ضد الشرك هو نوعان شرك أكبر ينافيه, ينافيه بالكلية وشرك أصغر ينافي كماله لما بين المصنف رحمه الله تعالى توحيد الالوهيه أردفه بسؤال يسأل فيه عن ضده فقال ما هو ضد توحيد الإلهية واجاب عنه بقوله ضده الشرك وهذه الضديه لا تختص بتوحيد الالهيه بل توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات يضادهما ايضا الشرك لكن لما كان المعهود في خطاب الشرع عند اطلاق التوحيد هو توحيد الالوهيه وكان المعهود فيه عند اطلاق الشرك هو شرك الألوهية جعله المصنف رحمه الله تعالى ضدا له، فهذا اقتصار على بعض الحقيقة تبعا للخطاب الشرعي، فهذا اقتصار على بعض الحقيقة تبعا للخطاب الشرعي. يعني بيان هذه الجملة توحيد الألوهية يضاده شرك الألوهية، وتوحيد الربوبيه يضاده شرك إيش؟ الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات وضده الشرك الاسماء والصفات فالتوحيد ضده الشرك في كل نوع من الأنواع هذا باعتبار الوضع العام لكن باعتبار التصرف في خطاب الشرع فان التوحيد اذا اطلق في خطاب الشرع اريد به افراد الله بالعبادة والشرك اذا اطلق في خطاب الشرع اريد به ضد توحيد الالوهيه فمثلا قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم هذا الأمر بالعبادة يراد به توحيد الألوهية ومثلا ما في صحيح مسلم في قصة جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم قال فاهل بالتوحيد يعني توحيد الألوهية لأنه قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك فهذا إهلان بتوحيد الوهية فالتوحيد حيث أطلق في خطاب الشرع فالمراد به توحيد العبادة ومنه أيضا حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه في صحيح مسلم أن يوحد الله فالمراد به توحيد الوهية فيكون التوحيد إذا أطلق في خطاب الشرع فالمعهود هو توحيد الوهية وكذلك الشرك إذا أطلق في خطاب الشرع فالمراد به شرك الوهية ومن هنا تكون عبارة المصنف صحيحة أم غير صحيحة صحيحة لانه اقتصر على بعض الحقيقة تبعا ليش للخطاب للخطاب الشرعي والخطاب الشرعي له أسرار في الاقتصار كما ذكرنا لكم أن الولاء والتولي باعتبار الوضع العام هما بمعنى واحد لكن باعتبار خطاب الشرع فإن التولي مخصوص بخطاب الشرع بما إيش اشتملو على الخروج من الإسلام، يعني إمدادهم وإعانتهم وتقويتهم لأجل الحامل الديني على ذلك من محبة دينهم وكراهيه دين المؤمنين، ومعرفة مواقع الألفاظ في الخطاب الشرعي من أعظم مدارك العلم، معرفة مواضع الخطاب، مواضع الألفاظ في الخطاب الشرعي من أعظم مدارك العلم. اي ان تعرف ان هذا اللفظ موضوع في الشرع لمعنى دون معنى كما تقدم معنى ان النفير في الخطاب الشرعي موضوع لماذا للخروج في, في الجهاد للخروج في في الجهاد دون غيره فاذا عرفت هذه القاعده انتفعت بها كثيرا في مسائل العلوم وألفاظ الخلق فان بعض من يتكلم في العلوم يضع لفظه على غير موقعها الشرعي ولا تتمكن من ردها الى موضع الشرعي والاستدراك عليه الا بملاحظه تصرف الخطاب الشرعي ولو ان طالب العلم جعل هذا اصلا كليا عنده لنبل في العلم واستفاد ولا يمكنه ذلك الا بدوام الاتصال بخطاب الشرع من كثره القراءه للقران الكريم ولسنن النبي صلى الله عليه وسلم والعناية بحفظهما وقد روى ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل عن عبد الله بن وهب قال كنا نعجب من نزع مالك من القرآن مش معنى نزعه استنباطه فسألنا أخته عن ذلك فقالت كان إذا دخل البيت لم يكن له شغل إلا القرآن فلأجل دوام الصلاة كان له فهم شديد ومثله أيضا أبو محمد سفيان بن عيينة الهلالي فإنه كان كذلك لأجل دوام سلته بالسنة ومثلهما أيضا أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى فإنه كان يقول من يأتيني بحديثين متعارضين فأؤلف بينهما أي أجمع بينهما ولا يمكنه ذلك إلا بكمال المعرفة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الشرك نوعان أحدهما شرك أكبر ينافيه بالكلية وشرك أصغر ينافي كما له وهذه القسمة للشرك هي أحد مآخر تقسيمه فإن الشرك يقسم باعتبارات متعددة منها باعتبار قدره فإن الشرك باعتبار قدره ينقسم إلى كم؟ قسمين أو لا انتم معنى ولا ماكن معنى الشرك باعتبار قدره ينقسم إلى قسمين أحدهما الشرك الأكبر والثاني الشرك الأصغر هذا تقسيم للشرك باعتباره باعتبار القدر فأحدهما يسمى الشرك الأكبر والآخر يسمى الشرك الأصغر وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الشرك الأكبر ينافيه بالكلية أي ينافي التوحيد لماذا؟ لتعلقه بأصله لتعلقه بأصله وأن الشرك الأصغر ينافي كماله لماذا؟ لتعلقه بكمال التوحيد فلاختلاف المتعلق اختلف الاثر فلما كان الشرك الاكبر متعلقه هو اصل التوحيد صار منافيا له ايش بالكليه ولما كان الشرك الاصغر متعلقه هو كمال التوحيد صار منافيا لكماله نعم صلى الله عليه وسلم سؤال ما هو الشرك الأكبر جواب هو اتخاذ العبد من دون الله ندا يسويه برب العالمين يحبه كحب الله ويخشاه كخشة الله ويرتج إليه ويدعوه ويخافه ويرجوه ويرغب إليه ويتوكل عليه أو يطعه في معصية الله أو يتبعه على غير مرضاه الله وغير ذلك قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما وقال تعالى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا وقال تعالى انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وقال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق وغير ذلك من الآيات وقال النبي صلى الله عليه وسلم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 إلا الذين تابوا وأصرحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وغير ذلك من الآيات لما بين المصنف رحمه الله تعالى أن الشرك منقسم إلى نوعين باعتبار قدره هما الأكبر والأصر أورد سؤالا يتعلق ببيان حقيقة الشرك الأكبر فقال ما هو الشرك الأكبر؟ ثم أجاب عنه بقوله هو اتخاذ العبد من دون الله نداً يسويه برب العالمين يحبه كحب الله ويخشاه كخشية الله وهذا الحد يرد عليه طوله فإن الطول مما تعاب به الحدود كما ذكره من سيوطي في تدريب الراوي وأورد المصنف رحمه الله تعالى آيات يستدل بها على تصديق هذا المعنى من, من من ان من صرف شيئا من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى فقد وقع في الشرك الاكبر واتبعها بحديث معاذ رضي الله عنه في ذلك وهو في الصحيحين وتقدم ان الشرك الاكبر هو ايش ما الجواب هيا اللي عند العمود ما الجواب نعم لا ما سبق أنك حضرت درس ذكرنا فيه تعريف الشكل الاكبر كأن في حفظي أنك حضرت درسا عرفنا فيه الشكل الاكبر طيب ها الاخوان اللي على المتك، هيا خالد جعل شيء من حقوق الله تعالى نعم جعل شيء من حقوق الله لغيره يخرج به العبد من المله لماذا قلنا جعل ولم نقل صرف ايوه هذا واحد والثاني لان فعل الجعل اقبال القلب وتعلقه قلنا لامرين احدهما ان الجعل هو الوارد في الخطاب الشرعي قال الله تعالى ولا تجعل لله اندادا وفي الصحيحين ان تجعل لله ندا فاختير هذا الله تبعا لخطاب الشرع والثاني ان فعل الجعل يتضمن اقبال القلب وتذلله وسكونه الى الشيء بخلاف فعل الصرف وهذا الحد وهو جعل شيئا من حقوق الله لغيره يخرج به العبد من الملة زيد فيه يخرج العبد به العبد من الملة تفريقا بينه وبين الشرك الاصفر لكن أورد عليه أحد الإخوان إشكالا وهذا الذي نحب نحن نحب أن يرد الإخوان إشكالا لأن نستفيد فقال إن قولك يخرج به العبد من الملة ولا يخرج به العبد من الملة حكم والحكم يدخل في الحدود او ما يدخل لا يدخل قال الاخضر يسب من المنورة وعندهم من جمله المردود ان تدخل الاحكام في الحدود فهذا اراد الاخ صحيح او غير صحيح ما الجواب صحيح لان هذا حكم او غير حكم نعم لكن هنا مقدمة لازمة في فهم مقصود الحد لماذا اعتنى اهل العلم بالحدود ليش ليش تجد في الكتب دائما تعريفه لغة شرعا لغة اصطلاحا لأنها تصور حقائق الأشياء لأنها تصور حقائق الأشياء هذا المقصود من المعرف بالحد أو بالرسم أو باللفظ كما في صناعتهم فالمقصود إذا ذكر تعريف بالحد مثلا هو الوقوف على حقات الشيء فمثلا إذا ذكرنا حد الشرك الأكبر تعريف الشرك الأكبر نكون قد وقفنا على حقيقته وتصورناها هذا هو مقصودهم لكن شيخ الإسلام ابن تيمية والسيرافي كما أورد أبو حيان مناظرته لأحد المناطق يريان وهو الحق أن الحدود لا يلزم أن تكون في كل حال مصورة لحقائق الأشياء من كل وجه بل ربما تكون مقربه يعني لا تحيط بحقيقة الشيء ولكن تقربها لماذا؟ لأنه قد تنقص الألفاظ عن بيان الحقائق هذا يقع لما يقع مثل المحبة المحبة هورد بن القيب خمسين أكثر من خمسين قول في حدها قالوا هذه الألفاظ إنما تخبر عن أشياء فيها ويعسر حدها يعني أمرها يشق لأنها أمور قلبية والأمور القلبية من أهل العلم من امتنع عن حدها لعسرها وهذه طريقة أبي بكر بن العربي ومنهم من اعتنى بحدودها والحق أن العناية بحدودها هي السرط السوي لكن تلك الحدود إنما تقرب حقيقتها ولا تصورها من كل وجه فحينئذ يكون قولنا يخرج به العبد من الملة ولا يخرج به العبد مقرباً أم مصوراً مقرباً غير مصور فاستسيغ لأجل هذا وإن كان الاولى اضطراحه وإثارة العلم مرة بعد مرة تثمره كالمال الذي اتجر فيه المرء فيعظم ماله لتجارته وعمله فيه وكذلك العلم وبحسب هذا الاعتراض نقول إن الشرك الأكبر هو جعل شيء من حقوق الله لغيره مما يتعلق بأصل التوحيد جعل شيء من حقوق الله لغيره مما يتعلق بأصل التوحيد وحينئذ يكون الشرك الأصغر جعل شيء من حقوق الله لغيره مما يتعلق بكمال التوحيد مما يتعلق بكمال التوحيد هذا الحج يكون مصورا ويسلم من اعتراض الأخ وقد أشرت إلى هذا بقولي الشرك نوعان فمنه الاكبر والشرك نوعان فمنه الاكبر ومنه في القدر بنص اصغر ومنه في القدر بنص اصغر والشرك نوعان فمنه الاكبر ومنه في القدر بنص اصغر كلاهما في حده ما جعل كلاهما في حده ما جعل ما بمعنى الذي كلاهما في حده ما جعل من حق ربنا لند عملا من حق ربنا لند عملا وكفسر به أخي كلاهما في حده ما جعل من حق ربنا لند عملا واول لأصل توحيد, لأصل توحيد نسب وأول لأصل توحيد نسب واول لاصل توحيد نسب وأول لأصل توحيد وأصغر إلى الكمال منتسب وأصغر إلى الكمال منتسب والشرك نوعان فمنه الاكبر ومنه في القدر بنص اصغر كلاهما في حده ما جعد من حق ربنا لند عملا واول لاصل توحيد نسب وأصغر الى الكمال منتسب ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى انه يستوي في الخروج بهذا الشرك عن الدين المجاهر به ككفار قريش الذين كانوا يظهرون شركهم والمبطن له كالمنافقين المخادعين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفران عسن الله عليك سؤال ما هو شرك الاصغر جواب هو يسير الرياء الداخل في تحسين العمل المراد به الله تعالى قال الله تعالى فمن كان يرجو نقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أخوه ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء ثم فسره بقوله صلى الله عليه وسلم يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل اليه ومن ذلك الحلف بغير الله كالحلف بالآباء والأنداد والكعبة والأمانة وغيرها وقال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد وقال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا والكعبة ولكن قولوا رب الكعبة وقال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا الا بالله وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بالامانه فليس منا وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك وفي روايه واشرك ومنه قول ما شاء الله وشئت قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي قال ذلك اجعلتني لله ندى بل ما شاء الله وحده ومنه قول لولا الله وأنت وما لي إلا الله وأنت وأنا داخل على الله وعليك ونحو ذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان قال أهل العلم ويجوز لولا الله ثم فلان ولا يجوز لولا الله وفلان لما بين المصنف رحمه الله تعالى الشرك الأكبر أتبعه ببيان المشارك له بالقدر وهو الشرك الاصغر وفسره رحمه الله تعالى بذكر أنواعه وهذه من طرائق بيان حقائق الأشياء لكن الاولى بيان حقائقها بحدودها وقد تقدم أن الشرك الأكبر هو جعل شيء من حقوق الله مما يتعلق بأصل التوحيد فيكون الشرك الأصر هو جعل شيء من حقوق الله لغيره مما يتعلق بكمال التوحيد وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى من الأنواع المندرجة فيه يسير الرياء الداخل في تحسين العمل المراد بالله به الله تعالى والرياء هو إظهار العمل للناس ليروه فيحمدوه عليه هو إظهار العبد العمل للناس ليروه فيحمدوه عليه هذا هو الرياء وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن من الشرك الأصغر يسير الرياء وظاهر هذا أن الرياء لا يكون من الشرك الأصغر وإنما الذي يكون من الشرك الأصغر هو يسيره دون أصله وهذا قول ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي وتبعه جماعة من علماء الدعوة منهم عبد الرحمن ابن ناصر ابن سعدي وابن قاسم العاصمي والمصنف في هذا الكتاب وهذا الذي ذكروه مرجوح لما روى الحاكم وغيره بسند حسن عن شداد بن عوس قال كنا نعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرياء الشرك الأصغر فهذا الأثر المخرج عند الحاكم وغيره بإسناد حسن دال على أن الرياء في أصله هو شرك أصغر وقد حمل شيخنا بن عثيمين رحمه الله كلامهم على محمل ينبئ عن ذكائه فقال إن مقصودهم هو الكيفية لا فيقولون إن يسير الرياء يعني القليل المتعلق بعمل في كيفيته أما الكمية بأن يكون في كل عمل فهذا مخرج من الملة فهم حكموا على الرياء بأنه شرك اصغر وصفوه بي اليسير باعتبار تعلقه بالعبد لا باعتبار تعلقه بالعمل فيقولون هو رياء هو شرك اصغر إذا كان قليلا في عمل العامل فهم نظروا إليه باعتبار تعلقه بالعامل لا باعتبار تعلقه بالعمل نفسه فقالوا إذا كان له أعمال وفي هذه الأعمال يسير رياء فهذا شرك اصغر قالوا وإذا كان عمله كله رياء فهذا شرك أكبر وعلى هذا ينبغي حمل كلامهم بأنهم حكموا باليسير باعتبار النظر على العامل بأن يكون يسيرا في أعماله لا مستوعبا لها جميعا فإنه إذا كانت أعماله كلها رياء فإنه يكون كافرا مشركا شركا أكبر والتحقيق أن الحكم على الشيء إنما يكون بالنسبة إليه دون خارج عنه فالمختار أن الرياء بالنظر إلى أصله هو شرك أصغر وعبارة من القيم ومن تبعه عبارة مجملة وقد تفرد بها عن الجمهور كما صرح بذلك الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد فذكر أن مذهب الجمهور أن الرياء شرك أصغر وأما ابن القيم فهو ذهب هذا المذهب ثم تبعه من تبعه وأورد المصنف رحمه الله تعالى آية في بيان ذلك وأتبعه بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تشتمل على بيان حقيقة الرياء ثم أتبعه بأحاديث تشتمل على أنواع أخرى من الشرك الأصغر وهي الحلف بغير الله كالحلف بالآباء والأنداد والكعبة والأمانة وغيرها وقول ما شاء الله وشئت أو قول ما شاء الله وشاء فلان وقول لولا الله وفلان فكل ذلك من الشرك الأصغر وهذا يوقف على جملة عظيمة وإن طال بها الدرس لكنها مهمة وهي بيان ما يشترك فيه الشرك الأكبر والأصغر وما يفترقان فيه فأما ما يشترك فيه الشرك الأكبر والأصغر فإنهما يشتركان في سبعة أمور أولها أنهما يتضمنان جعل شيء من حقوق الله لغيره أنهما يتضمنان جعل شيء من حقوق الله لغيره وثانيها تحريمهما فكلاهما ما حكمه حرام وثالثها أنهما لا يغفران أنهما لا يغفران فقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به يندرج فيه الأكبر والأصفر فإن قوله أن يشرك به ينسبك في مصدر تقديره شركا فتكون الآية إن الله لا يغفر شركا به والنكره في سياق النفي تفيد العموم وهذا أصح القولين عن أبي العباس بن تيمية فإن له في هذه المسألة قولين واختاره جماعة من أهل العلم منهم عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين وابن سعدي في جواب له وابن قاسم العاصم في حاشيته على التوحيد ورابعها أنهما ظلم فيندرجان في قول الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم أي شرك الأكبر والأصغر وخامسها أنهما ينقسمان على الاعتقاد والقول والعمل أنهما ينقسمان على الاعتقاد والقول والعمل فيكون شرك أكبر اعتقادي وشرك أصغر اعتقادي وشرك أكبر قولي وشرك أصغر قولي وشرك أكبر عملي وشرك أصغر عملي سادسها أن منهما الجلي الجلية والخفي أن منهما الجلية والخفي فيكون هناك شرك أكبر جلي وشرك أصغر جلي وشرك أكبر اكبر خفي والشرك اصغر ايش خفي فمن قال ان الشرك الاصغر يختص بالخفاء قوله صحيح ام غير صحيح لماذا مثل ايش تعليق التمائم هذا شرك طيب هذا خفي ولا جلي جلي فالشرك الأصغر يكون منه خفي ويكون منه جلي وكذلك الشرك الأكبر يكون منه خفي وجلي ونص على هذا أبو العباس بن تيميه في الرد على البكري طيب كيف نوجه كلام أهل العلم الذين يجعلون الشرك الأصغر هو الشرك الخفي لابد تتطلبون عذرا لهم لا. أن عامة أن عامة الشرك الأصغر خفي أن عامة الشرك الأصغر خفي أكثر ما يقع في الناس من الشرك الأصغر هو إيش الرياء والسمعة اليست هذه قلبية خفية فباعتبار عمومه وانتشاره خصه بعض أهل العلم بالشرك الخفي فيحمل كلامهم على هذا المعنى سابعها استحقاق فاعلهم العذاب وتحريم دخول الجنة وحصول الخسران استحقاقا أو استحقاق استحقاق ثاعلهما العذاب وتحريم دخول الجنة وحصول الخسران يعني مثلا قول الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم عليه الجنة ومأواه النار الأكبر ظاهر انه داخل في هذا طيب الاصغر محرم عليه الجنه ها ايش متوعد متوعد بتحريم دخوله الجنه الى امد يحرم عليه دخول الجنه الى امد ثم يدخلها فهو ممن يستحق تحريم دخوله الجنة فلا تكون الآية مختصه بالشرك الأكبر وأما الفرق بينهما فمن سبعة وجوه أيضا أولها أن الأكبر يتعلق بأصل التوحيد أن الأكبر يتعلق بأصل التوحيد وأن الأصغر يتعلق بكماله وان الأصغر يتعلق بكماله ثانيها ان الاكبر يحبط العمل كله ان الاكبر يحبط العمل كله وان الاصغر يحبط ما يقارنه او بعضه يحبط ما يقارنه او بعضه يعني لا يحبط كل عمل الانسان وانما يحبط العمل الذي قارنه أو يحبط بعض ذلك العمل ثالثها أن الأكبر يزول معه اسم الإسلام عن العبد بالكلية أن الأكبر يزول معه اسم الإسلام عن العبد بالكلية بخلاف الأصغر فلا يزول معه بخلاف الأصغر فلا يزول معه يعني من وقع في شرك أكبر يسمى مسلم الجواب لا يزول عنه اسم الإسلام لكن من وقع في شرك أصغر يزول عنه اسم الإسلام لا رابعها أن الأكبر يحرم معه دخول الجنة إلى الأبد أن الأكبر يحرم معه دخول الجنة إلى الأبد وأما الأصغر فيحرم دخولها إلى أمد فيحرم دخولها إلى أمد خامسها أن الأكبر لا ينقطع عذاب صاحبه أن الأكبر لا ينقطع عذاب صاحبه والأصغر ينقطع عذابه والاصغر ينقطع عذابه واضح هذه المواضحة واضحة يعني الأصغر الأكبر لا يبقى في العذاب أبدا الآبدين وأما الأصغر ينقطع عن عذاب سابعها أن الأكبر يخلد صاحبه أو سادسها أن الأكبر يخلد صاحبه في النار وأما الأصغر فلا يخلد فلا يقلد صاحبه طيب لو قال قائل الخامس هو السادس ها؟ والرابع اللي هو ايش يحرم معه دخول الجنه ما الجواب الماخذ مختلف او غير مختلف مختلف الرابع ما فيه يحرم معه دخول الجنه فيتعلق بدخول الجنه والثاني لا ينقطع معه العذاب فيتعلق بالعذاب والسادس الاكبر يخلد صاحبه في النار خلاف الاصل فالماخذ والمدرك الذي علق به الحكم مختلف ولذلك ينتج منها اشياء أن القول مثلا يحرم معه دخول الجنة إلى الأبد والأصحر يحرم دخولها إلى أمد لا يلزم من تحريم الدخول على الجنة وجود العذاب فإنه قد يؤخر دخوله كما في الحديث إن الأغنياء يدخلون الجنة قبل الفقراء بكم خمسمائة عام أو سنة فهنا حصل لهم تأخير أم لم يحصل لهم تأخير حصل تأخير وذلك لكما صفات الفقراء كذلك قد يؤخر فاعل الشرك الأصغر وتحرم عليه دخول الجنة تحريما اوليا فيتأخر لاجل ما فيه العذاب ايضا انقطاع العذاب والتخليد للنار التخليد في النار للأكبر وعدم التخليد الاصغر يتعلق بدار العذاب الدائمة بخلاف قولنا الاكبر لا ينقطع عذابه فانه يندرج في هذا عذاب القبر فان الشرك المشرك شركا أكبر لا ينقطع عذابه في قبره ابدا بخلاف من له شرك اصغر فانه كغيره من الموحدين الذين يعذبون على سيئاتهم في قبورهم ثم ينقطع عنهم هذا العذاب فكل واحد من هذه الأوجه يختلف مدركه عن ما بعده سابعها أن الأكبر خسران مطلق أن الأكبر خسران مطلق وأما الأصغر فخسران مقيد فخسران مقيد نعم يجرسوا السؤال أخير هذا لتعلقه نعم عليكم. سؤال من فرق بين الواو وثم في هذه الألفاظ جواب لأن العطف بالواو يقتضي المقارنه والتسوية فيكون من قال ما شاء الله وشئت قارنا مشيئه العبد بمشيئه الله مسويا بها بخلاف العطف ثم المقتضيه للتبعيه فمن قال ما شاء الله ثم شئت فقد قرر بأن مشيئه العبد بأن مشيئه العبد تابعه لمشيئه الله تعالى لا تكون الا بعدها كما قال تعالى وما تشاءون الا ان يشاء الله وكذلك البقيه لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في جواب السؤال المتقدم أن أهل العلم قالوا ويجوز لولا الله ثم فلان ولولا الله ثم فلان ولا يجوز لولا الله وفلان أورد سؤالا يتعلق ببيان التفريق بينهما فقال ما الفرق بين الواو وثم في هذه الالفاظ وأجاب عنه بأن الواو تقتضي المقارنة والتسوية فإذا قال القائل ما شاء الله وشئت فقد سوى بين مشيئة الله ومشيئة العبد بخلاف ثم فإنها تقتضي التعقيب ولا تتضمن التسوية فتكون مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله فإذا قال العبد ما شاء الله ثم شئت أي لك مشيئة ثابتة لكنها تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى فالواو تقتضي التسوية وثم لا تقتضيها بل تخالفها ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في بيان تصديق التفريق بين مشيئة العبد ومشيئة الله واستلزام التعقيب بثم دون الواو قال وما تشاءون إلا ان يشاء الله ومن قال ما شاء الله وشئت فإنه مخالف لهذه الآية لأنه جعل للعبد مشيئة مستقلة مساوية مساوية لمشيئة الله سبحانه وتعالى ومعنى قوله وكذلك البقية معنى وكذلك بقية الألفاظ التي على هذا البناء فالألفاظ الأخرى التي على هذا البناء مثل لولا الله ثم فلان هي كقولك ما شاء الله ثم فلان فالأصل في الألفاظ جريانها على هذه القاعدة إلا أن تتعلق بأعمال قلبية فانها اذا تعلقت بأعمال قلبيه محضة لم يصح فيها الاتيان بثم فلا يجوز في اصح قولي اهل العلم قول توكلت على الله ثم عليك لان التوكل عمل قلبي محض يختص بالله عز وجل فيكون توجه القلب فيه الى الله وحده والاتيان بثم إنما يكون في الأعمال الظاهرة دون ما يتعلق بالأعمال الباطنة فلا يجوز أن تقول توكلت على الله ثم عليك فضلا عن قول توكلت على الله وعليك فيعلم به أن الاتيان بثم يختص بالأعمال الظاهرة فقط مما للعبد فيها عمل وإرادة واختيار بخلاف الأعمال الباطنة فيجب أن تفرد لله عز وجل وحده وبهذا ينتهي التقرير على هذا الكتاب